قد تبكي عليما السر والجهره يا عليما القيب ما تخفى عليك السرى يا مالك الملك سالك يسر الحسرى وانقذ بلاد اليمن من قمضة الأشرار انتهى ناصيري وحاسبي ساعه المسرى على الرواق الضيور الفرس يا جبار اتباعي طهراني انتو مشكلة كبرى عبد الملك من يمن وكسور يا بشر والضاحية بنسك الرايه الصفرة وكربالا والنجف من عودة الزواف شعارك الموت الأمريكا طلع زورة تهجم علينا ومن فوقك بلا طيار بل يرمينا المرتزك والرافض يتبرى وصو معه رغم أنفك قلعة الأنصى أنصى كل مغرور احذر كامل الحذرة لا ياخد عقسام الحوثي ولا نشعار القوم في مسورة سنة وفي الهجرة حش عليهم يغير نهجهم سمس يا عزوات الشخفو عبد الحميد احرى نصر الشريع وعرض المصطفى المختار دوس المجوسي ودوس نخفة العهرة هذي عقده عليها ساده الاخيار انا المجاهد وعازم فتت الصخره ما هم ما منهم بالشرف تجر عمر الحدا يا حدا ما تاكل الصقره للصقر هذا بمخلابه وبالمنقار وذيل المنقار جبت دنيا يا مع نبل حي المنى يا رضا يا قها أبتئ عليه من يا ما ما عليك سراء يا مالك الملك بلاد اليمن من